وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس استعدوني وأمي إلهاي من دون الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس استعدوني وأمي قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي انت فقدا انت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا اعلم نفسي. إنك أنت علام